أسير. اخوتي واخواتي السلام عليكم ورحمة الله واهلا بكم من مأثور الدعاء بسم الله على نفسي ومالي اللهم رضني بقضائك وبارك لي فيما قدرت لي حتى لا أحب تعجيل ما أخرت ولا تاخير ما عجلت يا رب العالمين. مثال الحاجة الديرة معليهاش نور. هذا المثل يضرب لبيان أن الشيء الجميل. الذي يعرض مراراً وتكراراً أمام الناس يفقد جماله وبهاءه وروعته في عيونهم وقلوبهم هذا بخلاف الشيء العزيز المصانع عن عيونهم والحاجة الديرة مع نور علم أشجار مضيئة في بعض غابات شرقية آسيا يمكن رؤية بعض الأشجار في الليل ومن مسافات بعيدة وهي تضيء وتطفئ تماما كأشجار عيد الميلاد <تصفيق> الذي يضيء ويطفئ في هذه الأشجار هو نوع من الحشرات المضيئة تومض الآلاف منها مرة واحدة وتطفئ كلها مرة واحدة يقول الخبراء إن شجرة من أشجار الغابة تحمل الذكور فقط والثانية تحمل الإناث فقط ويتبادل الجنسان الإشارات الضوئية قبل موعد التزاوج الرأي المرجع علميا أن الأشجار المضيئة كلها تحمل الذكور فقط والتي تعلن عن نفسها بضوئها المتقطع أما الإناث فتكون مختبئة بين الأعشاب ولا تعلن عن نفسها إلا في الوقت المناسب علي محمود طاها علي محمود طاها علم من أبرز اعلام المدرسة الرومانسية في الشعر العربي في النصف الأول من القرن العشرين ولد بمدينة المنصورة في عام 1901 تخرج في مدرسة الفنون التطبيقية واشتغل مهندسا لسنوات طويلة صدر اول دواوينه الشعرية الملاح التائه في عام 1934 وبعدها تتابع عطائه الشعري في عدة دواوين منها ليالي الملاح التائه أرواح وأشباح شرق وغرب زهر وخمر والشوق العائد كان علي محمود طه من أوائل الشعراء الذين ثاروا على وحدة القافية ووحدة البحر واتجه إلى التجديد والتنويع فيها مؤكدا على الوحدة النفسية للقصيدة وصفه دكتور طاها حسين بأنه شاعر مجيد خلو الأسلوب يحسن الوصف والتصوير بينما وصفه دكتور شوقي ضيف بأنه صاحب لغة شعرية تبعث الثورة في نفس سامعيه بألفاظها البراقة انتقل الشاعر علي محمود طاها إلى رحمة ربه في السابع عشر من نوفمبر 1949 عن حوالي 48 عاما من شعر علي محمود طه حظيت قصائده التي لحنها وغناها الموسيقار محمد عبد الوهاب بالشهرة الأكبر، ومنها قصائد فلسطين، كليوباترا والجندول. أنا من ضيع في ال... غير يوم لم يعد يذكر غيره يوم القابلته اول مره خماسيات مع تحيات وفيق ابو النصر.